Bismillah. ولقد ََِ م َ ك َ قال اخرج منا مذءوما مدحورا for in قل إ ن م ا حرمت Oh, Amen. Walu. <laughs> Bill, vote. あん。 ل ف ي ل ه ا ل د ك ت ر ا ت ب ا ل ا ب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و أ ن ت خير الفاتحين وقال الملا الذين كفروا ولقد اتاكم سعيدا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الوجفه فاصبحوا في الذين كذبوا شعيبا ك أ ن لم يغنوا فيها あっ ل ف ض ي ل خ ا ل د AHHHHH、oh. ل ف ض ي ل ل م ت ق ي ن ل ف ا ل ت ق م ن ا مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت ك ل م ة ربك الحسنى ع ل you ت ف ض ي و ا س ب ي ل وقومه ث ا من بعده من حليهم ا خ ذ و ا وكانوا ظالمين ولما سقط في أ ي د ي ه م وراوا انهم قد ضلوا 「なぜならば」<音楽> يَقْتُلُونَنِي فلا تشمت بي الاعداء, فلا تشمت بي الأعداء وكذلك نجزي المفترين ه ا س م ا م الله ذ ي ن م ل ر ب ه م ح س ن ى قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء ك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أ ن ت ولينا فاغفر ل ن ا في هذه الدنيا هذه ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة إ ء الله هدنا إ ق الحسنى عذابي أصيب ب أ ش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 الذين يتبعون الرسولا ل نبيا ل أ م ي ا الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا ل ف ض ي ب ا ت و ي ح ر ا Let me l o u s وقطعناه اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا أ م م ا عصاك الحجر فانبجست من ه ح ث ن ه عشره علينا قد علم كل اناس ما اشربهم وظلت لفضيله <تصفيق> ا ل د و ر محمد ر ا ا ل ن ا ب شئتم وقولوا ح ط ه وادخلوا الباب سجدا انه في لكم خطيئه م و ز و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه وقضناهم في ا ل أ ر ض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعن ل ل ه الدكتور محمد ا ت ل ع ل 「なぜならば」 موسوعه ا ل ن ا ل س ي ع ل و ا ل ا س ل ا ي Hello.、No. ل ف ا ل ك ت ا ب